لا إله القرآن. سبحان من هو في جلاله عظيم. سبحان من هو بكل شيء عليم. سبحان من هو بمن عصى the side عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليك ولا يعز من عابيت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد على ما قضيت معاشنا وأصلح لنا آخرة التي. والنبي كبير وما تعنى ذلك اللهم يا قوي ويا عزيز كل المستضعفين في كل مكان كل المستضعفين في كل مكان كل المستضعفين في كل مكان, كل في كل مكان اللهم يا قوي ويا عزيز نصر يغمدنا اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم صلهم على حدود بلادنا اللهم سدد رميهم وصوب غيهم واحب دبائهم وتقبل بوتائهم في عداد الشهداء إنك على كل شيء قدير اللهم آمنا في أوطاننا وأصلحنا أمتنا وغنا أمورنا وجعلنا ممولا يتنا في من خافك واتقاك وات وتغطى من الأقوال والأعمال والأفعال إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار